واجعله يوم القيامه باذنه تعالى من الساعات التي نقمض منك يا ربنا يا رجاءنا ان تغفر لنا فيها ما قدمنا واسلفنا من سوء احبابنا موضوعنا تعظيم قدر الصلاه تحدثنا امس في شيء منه ونواصل اليوم عندما نسمع الاذان يؤذن ماذا نفعل من أ ج ل تعظيم قدر ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا أ ذ ن ا ل أ ذ ا ن ف إ ن م ا نستمع إ ل ى بيان نجيب فيه د ع و ة الله سبحانه وتعالى بشوق وحب ف إ ن عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى كان يقول ما دخل وقت صلاه حتى أ ش ت ا ق إ ل ي ه ا إ ذ ن عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى يعلمنا أ ن انتظار ا ل ص ل ا ة بشوق وحب من داب أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عود على ما قيل أ م س أ ن ا ل ص ل ا ة ق ر ة عين العبد المؤمن وجعلت ق ر ة عيني في ا ل ص ل ا ة فيا أ ح ب ا ب ن ا رضي الله تعالى عنكم أ و ل ما تعظم به ا ل ص ل ا ة الشوق إ ل ي ه ا عن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه و أ ب و سعيد من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم من صغار ا ل ص ح ا ب ة الذين أ ك ث ر و ا من ا ل ر و ا ي ة عنه عن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن من تعظيم ا ل ص ل ا ة ل ا ه ت م ا م بكل ما في ا ل ص ل ا ة في مجلس أ م س سمعنا خبر إ ب ر ا ه ي م الصائغ الذي كان إ ذ ا رفع يده ب ا ل م ط ر ق ة ثم سمع ا ل أ ذ ا ن سيبها ولا يضرب تلك الضربه تعظيما ل ل ص ل ا ة وتعظيما ل ل أ ذ ا ن ف إ ذ ا سمع المسلم ا ل أ ذ ا ن يتوقف عن كل شيء ويعطي كل ما في نفسه لهذه الكلمات الخالدات التي ما وصلت إ ل ي ه إ ل ي و إ ل ي ك م ما وصلت كلمات ا ل أ ذ ا ن إ ل ي ن ا حتى أ ر ي ق ت أ ع ز دماء في ا ل أ ر ض كلها دماء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع المؤذن صوته في فلسطين هنا حتى دفع ا ل ص ح ا ب ة عليهم رضوان الله تعالى دماءهم هم والتابعون من اجل ان تتمتع بسماع ك ل م ة الله اكبر الله اكبر هذه ا ل ك ل م ة ا ل ح ب ي ب ة الى قلب المؤمن والتي يبغضها الكفار وزنادقه ا ل ع ل م ا ن ي ة يبغضون التكبير ويبغضون الاذان ولا يعجبهم سماعه وكنت ق ر أ ت في ج ر ي د ة القدس قبل نحو عشرين سنة مذكرات كتبها جندي من جند اليهود كان يغتصب معسكر جبالي هذا قال أ ش د ل ح ظ ة علي حين كان يؤذن المؤذن في معسكر جبالي ف أ ش ع ر أ ن ن ي غريب ه ن ا كان يشعر ب ا ل غ ر ب ة وهو يستمع إ ل ى ا ل أ ذ ا ن وهو ينادي في معسكرات اللاجئين إ ذ ن يا أ ح ب ا ب ن ا هذا ا ل أ ذ ا ن العظيم ما وصل هذه الارض حتى دفع ا ل ص ح ا ب ة الدماء ا ل غ ا ل ي ة فعلى قدر ما دفع من ثمن الاذان ينبغي ان نهتم بالاذان هذا المؤذن حين يؤذن ما يسمعه شيء في الارض من حجر ولا شجر الا يقول كما يقول الا من. الا من الا الكفار والعصاه و ز ن ا ذ ق ة ا ل ع ل م ا ن ي ة ومضللو ا ل ع ل م ا ن ي ة هؤلاء يتوقفون لا يحب ان يسمع الاذان ر أ ي ت مشهدا في بلد من بلادنا فلسطين في رمضان قبل عشرين س ن ة ايضا كنت في تلك البلد بلد ب ع ي د ة شويه عن غ ز ة في وقت الاذان اخوانا ن عفوا بين العصر والمغرب يعني في مثل هذا الوقت و أ ن ا أ م ش ي في السوق أ ش ت ر ي إ ف ط ا ر أ ت ن ا و ل ه كنا في رمضان وكانت أ م كلثوم تغني و أ ص ح ا ب الحوانيت كبار السن في خشوع معها و أ ب ن ا ؤ ه م يديرون المحلاه هذا المشهد يذكرنا أ ن بعضنا يصغي الى ما هو حرام و إ ل ى ما هو مكروه و إ ل ى ما هو خلاف ا ل أ و ل ى اكثر من إ ص غ ا ئ ن ا لكتاب الله تعالى و ل أ ذ ا ن ن ا العظيم الذي يفرق به بين الحق والباطل فلقد كان جيشنا حين يخرج غ ا د ي ا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا يفرق بين البلد المسلم والبلد غير المسلم بالاذان فاذا سمعوا ق ر ي ة او ق ب ي ل ة يخرج منها الاذان قالوا هؤلاء مسلمون فالذي يفرق بين ا ل ا م ة ا ل م س ل م ة و ا ل ا م ة ا ل ك ا ف ر ة الاذان ولذلك يكره الكفار الاذان و ي ت م ا ل أ الكفار و ز ن ا د ق ة ا ل ع ل م ا ن ي ة في بلاد العرب والمسلمين اليوم على ا ل أ ذ ا ن خاصه على أ ذ ا ن الفجر فترفع الشكاوى لا يريدون أ ن يطمعوا اذان الفجر حتى ينام الذين سهروا أ و ل الليل وناموا آ خ ر ه ف إ ذ ا سمعت المؤذن فردد مع المؤذن كنت أ ك ل م صاحبا لي وهو في أ م ر ي ك ا و أ ن ا أ ك ل م ه ارتفع ا ل أ ذ ا ن قال اسكت خليني أ س م ع ا ل أ ذ ا ن قلت له ما الذي ضيعك وجعلك تعيش في غ ر ب ة لا تسمع فيها ا ل أ ذ ا ن ن ع م ة ا ل أ ذ ا ن في بلاد ا ل إ س ل ا م ع ظ ي م ة تصور أ ن ه لا أ ذ ا ن تصور أ ن ه لا أ ذ ا ن يذهب لبك حتى تروا ا ل م س أ ل ة على حقيقتها المجدل لا يؤذن بها, لا يؤذن بها الان ونمشي كمان شمال شوي ويافا يؤذن داخل المسجد تمنع يافا من اخراج الاذان امشي شمال شوي و ب ي س ا ن و ط ب ر ي ة لا يؤذن فيها في س ن ة اثنان وثمانيه كنت و ج م ا ع ة من ا ل ش ب ا ب شبال المساجد في رحله نزور بلادنا فكنا على ق م ة جبال ط ب ر ي ة والبلد أ س ف ل الجبل عند ا ل ب ح ي ر ة فكنت نذهب م ص ل ي الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد ط ب ر ي ة و ك أ ن مسجد ط ب ر ي ة لازال معمرا وصلنا المسجد ف ر أ ي ن ا لا يسر أ ح د ا و ل أ ن ه مسجدكم و ل أ ن ه ينبغي أ ن تعلموا ا ل ح ق ي ق ة ا ل م ر ة ر أ ي ت المسجد وفيه زواني اليهود في ساحاته فدخلنا صحن المسجد وقلت لواحد من شبابنا من أ ب ن ا ء مخيمنا اصعد ف و ق المسجد كبر اذن فصعد الشاب يؤذن طبرية في ط ب ر ي ة في س ن ة اثنين وثمانين الله اكبر الله اكبر فخرج الذين يكرهون الاذان من المقاهي ولما راونا نؤذن رفعوا اصوات الاستاريو وضغطوا على السيارات تزمر م ك ا ء وتفضيا حتى لا يظهر صوت الاذان واذلنا في طبريه ة سنة طبرية وسنؤذن س 82 والايام في القادمات ش د هذا استبعده الناس والمنافقون والمضللون من العلمانيين ز ن ا د ق ة ومضللين او لم يستبعدوه هذه بلاد لله رب العالمين هذه بلاد اخبرتنا الايات انهم سيقيموا فيها د و ل ة ي ف س د فيها في الارض و ي ع ل و علوا كبيرا وان عبادا لنا اولي باس شديد سيسبر ما علوا تسبيرا سنسبر ما بلل إ س ر ا ئ ي ل وسيعلو الاذان حين تسمع الاذان ينبغي ان تستشعر ان هذا الاذان من اعظم ما اعطي للناس من اعظم ما اعطي للناس كره النبي صلى الله عليه وسلم الناقوس وكره النبي صلى الله عليه وسلم قرن يهود و أ ن ق ي في المنام ا ل أ ذ ا ن ف أ ع ط ي ت أ م ت ن ا هذه الكلمات الحسان يقعد بها بلال يؤذن بها بلال في كل موطن من المواطن هذا ا ل أ ذ ا ن إ ذ ا سمع فلتصنف الدنيا وليسكت الناس ولا يتكلم أ ح د كان شيخنا ا ل ي س ي ن عليه ر ح م ة الله تعالى نكون معه في مجلس العلم فيؤذن المؤذن فيثمر فيرانا نتهامس أ و نتكلم فيقول رددوا ا ل أ ذ ا ن قلت له م ر ة نحن نردد ونواصل حديثنا فيما نحن فيه قال كيف تردد وكيف تواصل ردد مع ا ل أ ذ ا ن ما يقول ويزجرنا و ي أ م ر ن ا به أ م ر ا وكان أ خ و ن ا ابو أ ي م ن طه ا امام وسطى وشيخها الكبير ونحن في السجون عند يهود إ ذ ا جاء ا ل أ ذ ا ن أ م ر ن ا بالصمت لنردد مع ا ل أ ذ ا ن رب قائل يقول ما أ م ر ن ا بالصمت ورب مجيب يجيب ولا أ م ر ن ا بالسلسله التي أ ع ل م ه ا مني ومن إ خ و ا ن ي عندما يؤذن المؤذن ولذلك إ ذ ا جاء ا ل أ ذ ا ن يسلط الناس ويسكت الجميع و ي ر د د مع المؤذن ما يقول دفع إ خ و ا ن ك م في السجون ثمن ا ل أ ذ ا ن باهظا حدثني أ خ و ن ا محمد سليمان أ ب و ز ع ي ا ل رحمه الله تعالى عليه وهو من الذين ثقلوا من وقت مبكر بعد السبع ستين لعله اعتقل سن ا ل ث م ا ن ي ة وستين وكان من م ج م و ع ة قرروا ان يرفعوا الاذان في السجن ربما في سن السبعين قال فرفعنا الاذان فضربنا فرفعنا الاذان, فضربنا. فرفعنا الأذان وفرقنا في ا ل ز ن ا ز ي ن فرفعنا الاذان من ا ل ز ن ا ز ي ن واصبح صوت مؤذن إ ن م ا يسمع في بئر السبع, من مساجد بئر السبع في المعتقل وحين يسمع في, في النقب إ ن م ا يسمع من المعتقلين وحين يسمع في كل سجن إ ن م ا يسمع في بلادنا من أ ب ن ا ء السجون الذين يرون أ ن الضرب في سبيل الله تعالى يحتمل ويرفع ا ل أ ذ ا ن دفع إ خ و ا ن ك م في بلادنا في المعتقلات ثمنا باهظا من أ ج ل ان ل س ج م أجل أن ي ر ف ع ا ل أ ذ ا ن في السجون فحين يؤذن المؤذن ليس أ م ر ا عاديا حين يؤذن المؤذن أراك تحب حجرا يؤذن والبادية يسمع يقول يقول المؤذن إذنه الغنم الأذان فإنه لا يسمع المؤذن فإذا أراك جاء الصلاة فارفع لا شجرا ولا حجراً إلا قال كما يقول الشجر كما وقت طوط والحجر يقول و أ ن ا وانت لا تقول مع المؤذن ما يقول فانظر قيمتي ايها المسلم إ ذ ا رددت ح ج ا ر ة المسجد التكبير والنجم والشجر يسجدان ب نسمعهم مش ب ن ك د ر زين إ ن ك ما بتسمع بتكدر من رحمه الله فيك لكن من عباد الله من يرى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ي لاعرف أ ح ج ا ر ا أ و أ ش ج ا ر ا أ ش ج ا ر ا و أ ح ج ا ر ا كانت تسلم علي قبل أ ن أ ب ع ث ح ج ا ر ة تسبح ح ج ا ر ة ت ك د ر إ ذ ا أ ذ ن ا ل أ ذ ا ن ف ل ي ث ب ت الكون فقولوا مثل ما يقول المؤذن وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أ ن ه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ذ ا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول قال المؤذن الله أ ك ب ر نقول الله أ ك ب ر مثل ما يقول ثم صلوا علي ه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم فانه من صلى علي صلاه صلى الله, به صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه قال احد العلماء سمع عامر بن عبد الله بن الزبير المؤذن عامر بن عبد الله بن الزبير سمع المؤذن وهو ي ج و د بنفسه معنى ي ج و د بنفسه يعني هو في النزع ا ل أ خ ي ر وسمع ا ل أ ذ ا ن قال خذوا بيدي خذوا بيدي قيل إ ن ك عليل قال أ س م ع داعي الله فلا أ ج ي ب ه ف أ خ ذ و ا بيده فدخل مع ا ل إ م ا م في المغرب فركع ر ك ع ة ثم مات يجيب داعي الله تعالى وهو في ا ل أ ن ف ا س ا ل أ خ ي ر ة في اعتكافنا في مسجدنا هذا كنا ننظر في أ ب ي محمود الهسي ر ح م ة الله عليه وكان في ا ل خ ا م س ة والسبعين يختم ا ل ق ر آ ن ج م ا ع ة في المسجد في العشر ا ل أ و ا خ ر في كل ليلتين م ر ة ونحن نتعب ونجلس و أ ب و محمود الهسي اللي 75 س ه و س ب سنه من عمره يواصل ا ل ص ل ا ة واقفا ولا يجلس في ا ل ص ل ا ة ولا يجلس في ا ل ص ل ا ة ف ن س ت ح ي أ ن نجلس و أ ب و محمود في مثل هذا السن واقف في صلاته ر ح م ة الله تعالى عليه قيل له إ ن ك علي قال أ س م ع داعي الله فلا أ ج ي ب ه ف أ خ ذ بيده فدخل مع ا ل إ م ا م في المغرب فركع ر ك ع ة ثم مات و أ ع ر ف رجلا من معسكرنا هذا سجد س ج د ة المغرب بعد أ ن صلى ا ل ف ر ي ض ة آ خ ر س ج د ة في المغرب ثم انتقل إ ل ى الدار الاخره ر ح م ة الله عليه فاتن اسمه و إ ل ا ل ن و ا ل باسمه ف أ م ث ا ل هؤلاء من أ ه ل الدين والصلاه الذين يذكرون وينوه بهم وعن أ ب ي حيان التيني عن أ ب ي ه قال أ ص ا ب الربيع الفارج و ع ن د اسم الربيع أ ص ا ب ه ا ل ف ا ل ج فكان يحمل إ ل ى ا ل ص ل ا ة فقيل له إ ن ه قد رخص لك قال قد علمت ولكني أ س م ع النداء بالفلاح ومنذ سماعك ا ل أ ذ ا ن احرص أ ن تكون من السابقين للصف ا ل أ و ل و ل ت ك ب ي ر ة الاحرام مما ينبغي ان ينبه عليه انه إ ذ ا أ ذ ن ا ل أ ذ ا ن فلا ع ب ا د ة أ ف ض ل من ترديد ا ل أ ذ ا ن يعني إ ذ ا فتحت المصحف ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن ثم أ ذ ن المؤذن أ ي ه م ا أ ك ث ر و أ ع ظ م أ ج ر ا أ ر د د مع المؤذن أ م أ و ا ص ل ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن الجواب كل ع ب ا د ة في موطنها م ق د م ة على غيرها من العبادات ومنها تكبيره ا ل إ ح ر ا م كيف يعني عندك آ ي ة ط و ي ل ة تريد أ ن تتمها إ ذ ا أ ت م م ت ه ا من قراءتك كبر ا ل إ م ا م فايهما أ و ل ى تكبيره ا ل إ ح ر ا م فكيف بمن يتلاعب خلف الصف ويدع تكبيره ا ل إ ح ر ا م ولذلك ينبغي أ ن يعرف أ ن ه إ ذ ا دخل وقت ا ل ص ل ا ة فلا صلاه اذا دخل وقت ص ل ا ة ا ل ف ر ي ض ة واحد جاء م ت أ خ ر يقول أ ص ل ي تحت المسجد نقره نقره يا إ خ و ا ن ن ا فكيف بالذي ي ت أ خ ر ثم يجد صاحبه م ت أ خ ر ا مثله فيصافحه ويسلم عليه و ا ل إ م ا م يصلي إ ذ ا جئت ا ل ص ل ا ة وفي ا ل أ م ر س ا ع ة للسلام والمصافحه فافعل ع ل و إ ذ جئت الصلاة والإمام ي الصلاة فلا ف ت و إ ن م ا عليك ا ل س ك ي ن ة والوقار وعلي ك وعلي حياء ا ل ت أ خ ر أ ن ن ا جئنا بعد تكبيره ا ل إ م ا م عن أ ب ي حيان عن أبيه قال كان أ ب و يزيد الثوري الكوفي يقاد إ ل ى ا ل ص ل ا ة وبه الفارج قيل له قد رخ ص ل اني ة قال إ أ س م ع حي على ا ل ص ل ا ة ف إ ن استطعتم أ ن ت أ ت و ه ا ولو حذوا ولذلك أ ح ي أ ه ل مسجدنا من ي أ ت ي على عكازين ومن ي أ ت ي على عربه ومن ي أ ت ي يجر نفسه وولده يساعده هذه المشاهد ا ل ع ظ ي م ة ب ق ي ة من آ ث ا ر السلف ا ل ص ا ل ح إ ن كان لا بد من قبض النفس فلتقبض ونحن في ا ل ص ل ا ة ف لانه ت ق ب ض ونحن في ل ل ل ص ا ة أ لا شيء أ ع ظ م من ا ل ص ل ا ة قال ابن مسعود ل أ ب ي يزيد الثوري ا ل ربيع بن خ س ي ن يا أ ب ا يزيد لو راك رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحبك لحرصه على ا ل ص ل ا ة ولمداومته عليها حتى وهو في ا ل ف ا ل د عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف ا ل أ و ل لو يعلم الناس ما في النداء في ا ل أ ذ ا ن والصف ا ل أ و ل ثم لم يجدوا إ ل ا أ ن يتهموا س عليه لاتهموا يعني يعمل ق ر ع ة على ا ل أ ذ ا ن م ن أ ذ ن ويعمل ق ر ع ة على الصف ا ل أ و ل من يكون في الصف ا ل أ و ل لو وجدوا أ ن ه لا بد من الاتهان س الفرع ة لفعلوا فعظمه المؤذن ع ظ ي م ة وعظمه الصف ا ل أ و ل ع ظ ي م ة ولو يعلمون ما في التهجير لاتبقوا إ ل ي ه ولو يعلمون ما في ا ل ع ت م ة والصبح ل أ ت و ه م ا ولو حبوا كما قال الربيع ا بن حسين قبل قليل ولو حبوا وعن ابن حرمله عن سعيد ا بن المسيب انه اشتكى عينيه سعيد ا بن المسيب مرضت عيونه مرضت عيناه فقالوا لو خرجت الى العقيق فنظرت الى ا ل خ ض ر ة العقيق وادي من وديان ا ل م د ي ن ة كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوادي جميل في ا ل خ ض ر ة و ا ل ن ع م ة فيه كان يسكنه سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قالوا لو خرجت الى العقيق فنظرت الى ا ل خ ض ر ة لوجدت لذلك خ ف ط ة يعني ا ل ص ح ة تتحسن في عينيك اخرج الى ا ل ن ز ه ة فقال فكيف اصنع بشهود ا ل ع ت م ة و ا ل ص ب ح يعني تذهب علي العشاء ويذهب علي الفجر لو سكنت هناك قال له الامام الزهري وهو يدله على ما يتطبب به قال له يعني ا ل ب ا د ي ة وعيش ا ل ب ا د ي ة والغنم في ا ل ب ا د ي ة يعني بطبب العنين وبريح البصر قال كيف بشهود ا ل ع ت م ة لو ق ر ج ت إلى البواغي لا أ ش ه د ا ل ع ت م ة ص ل ا ة العشاء في المسجد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله أ ر ب ع ي ن يوما في ج م ا ع ة يدرك ا ل ت ك د ي ر ه الاولى كتبت له براءتان ب ر ا ء ة من النار و ب ر ا ء ة من النفاق أ ر ب ع يوم ن ي أ ن سمعنا أ ن سعيدا بن المسيب كم قضى يصلي في المسجد يدرك ا ل ت ك ب ي ر ة ا ل أ و ل ى لا يرى ظهور الناس كم س ن ة عشرين لا يرى ظهور الناس و أ ر ب ع ي ن يدرك ا ل ت ك ب ي ر ة ا ل أ و ل ى وراء الايمان أربعين يوم؟ أ ر ب ع ي ن ي و م م ق د و ر عليهم يا خ و ا ن ن ا وينبغي أ ن نجعل يومنا ا ل أ و ل في هذا الحساب اليوم اليوم ثم بعد ذلك نواصل قال سعيد ا بن المسيب ما فاتتني ا ل ت ك د ي ر ه ا ل أ و ل ى منذ خمسين س ن ة وما نظرت في قفا رجل في ا ل ص ل ا ة منذ خمسين س ن ة هذا كلام هو أ ن سمعنا كلام الناس عنه اليوم يقول ما فاتتني ا ل ت ك ب ي ر ة ا ل أ و ل ى منذ خمسين س ن ة وما نظرت في قفا رجل في ا ل ص ل ا ة منذ خمسين س ن ة سمت الصالحين ينبغي أ ن يصير حيا فينا أ ن يكون المسجد و ا ل ت ك ب ي ر ة ا ل أ و ل ى أ ه م شيء ثم بعد ذلك ب ق ي ة ا ل أ م و ر قال إ ب ر ا ه ي م التيمي وهذه ك ل م ة ص ع ب ة ن س أ ل الله أ ن يتلطف بنا جميعا قال إ ذ ا ر أ ي ت الرجل يتهاون في التكبيره ة الأولى فاغسل يدك م ن ق الاولى إ ب ر ه يتهاون ي التيمي رأيت م إذا الرجل فاغسل يدك منه نحن امس اسمعنا انه بنحزن اذا فاتتنا ا ل ج م ا ع ة وبالمقابل كان السلف الصالح اذا فاتتهم ا ل ج م ا ع ة ب ك و ف ا س أ ل الله ان لا تكون ه ي ن ة علينا ا ل ت ك ب ي ر ة الاولى وان تكون ا ل ت ك ب ي ر ة الاولى عندنا احب الينا من كل شيء وان نسارع لادراكها وراء الامام وخذوا هذه ا ل ق ص ة ا ل ط ر ي ف ة خذوا هذه ا ل ح ك ا ي ة ا ل ج م ي ل ة حتى تروا أ ث ر ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م و إ د ر ا ك ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة مع ا ل إ م ا م كيف تصنع بالناس هذا عبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيز معروف طبعا ا ل إ م ا م العادل يرسل ولده إ ل ى ا ل م د ي ن ة ي ت أ د ب بها ارسله إ ل ى ا ل م د ي ن ة يتربى في ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة يريد لولده أ ن يتربى في ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة قال وكتب إ ل ى صالح بن كيسان يتعاهده يتعاهده بنعمى يربيه ويشرف على تربيته وكان يلزمه الصلوات الصلوات المسجد ت ر ب ي ه بدون ص ل ا ة في المسجد الشباب اللي ب ت ا و ن و ا إ خ و ا ن ا اللي ب ت ا و ن و ا في الصلاه التربيه عنوانها ا ل م ح ا ف ظ ة على ا ل ص ل ا ة في المسجد وكان يلزمه الصلوات ف أ ب ط ا يوما عن ا ل ص ل ا ة يوم ك س ن ت أ خ ر عن الصلاه قال ما حبسك عن ا ل ص ل ا ة قال كانت مرجلتي تسكن شعري كانت ا ل خ ا د م ة تبات ب ت س ك ن شعره يعني ترتب له شعره وترتب أ ح و ا ل ه وتزينه فقال بلغ من تسكين شعرك أ ن تؤثره على ا ل ص ل ا ة يعني تسريح ة الشعر بلغت عندك أ ن ت ؤ ث ر ه ا عن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة سكت المربى ولا إ يشعمل يا و خ ا ل ن ا س المربى م ذ ا فعل كتب بذلك إ ل ى والده أ ن ولدك عمر يسكن شعره وتفوته ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة فبعث عبد العزيز رسولا إ ل ي ه لوين ل أ م ر فما كلمه, حتى حلق شعره. فما كلمه حتى حلق شعره فانظروا م كلمه حلق شعره حتى ف ا يا إ خ و ا ن ن ا ت أ خ ي ر عن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة يرسل لها مرسال من ا ل م د ي ن ة النبويه إ ل ى دمشق ومرسال آ خ ر من دمشق إ ل ى ا ل م د ي ن ة النبويه ليحلق شعره قبل أ ن ي ك ل م أنا أحسب إ ن كل ما بدن ا ح ل ا ق الشعر أ ن ا أ ح س ب أ ن ن ا جميعا ب ح ا ج ة إ ل ى ح ل ا ق ة شعر على نفس ا ل ط ر ي ق ة نزجر بها ل أ ن ن ا تفوتنا ا ل ت ك ب ي ر ة ا ل أ و ل ى وتفوتنا الصلوات ج م ا ع ة هذا المشهد من عمر بن عبد العزيز و أ ب ي ه يعلمنا أ ن ن ل ت ه ا و ن في ا ل ج م ا ع ة ت ه ا و في كل شيء بعدها وسمع عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام المؤذن وهو يجود بنفسه هذا ذ ك ر نذكر خبرا آ خ ر عن فتح الموصلي الزاهد كان زاهدا ي أ ك ل من عمل يده يصطاد س م ك ة و ي أ ك ل ه ا فكان جائعا يوما فاصطاد س م ك ة وجعل يشويها فشغلته ا ل س م ك ة عن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة فترك الصيد فترك ا لقمته ص ي د ل ة عيشه التي ي أ ك ل ه ا شغلته عن ا ل ج م ا ع ة م ر ة فتركها وغيره جاءه ضيف يوما فشغله ضيفه عن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة العشاء قال فخرجت الى مساجد ا ل ب ص ر البطرة فوجد ا ل ص ل ا ة قد انتهى قال أ ع و د أ ص ل ي ه ا في البيت سبع وعشرين م ر ة فعاد يصلي في بيته ص ل ا ة العشاء سبع وعشرين م ر ة قال ثم نمت ف ر أ ي ت في المنام ناسا أ س ا ب ق ه م على الخيل ووجدتهم جميعا يسبقونني وجدتهم جميعا ي س ب قال و ن ن ي ق فقلت ل آ خ ر واحد فيهم لماذا تسبقونني قال ل أ ن ن ا صلينا العشاء ج م ا ع ة ومن كلام ا ل إ م ا م أ ح م د ر ح م ة الله تعالى عليه رؤيا المؤمن تسره ولا تضره نذير ينبهه كيف يعمل وعبد الرحمن بن مهدي امام من ا ئ م ة النقد عظيم من ا ئ م ة الحديث يقول يقول ولده يحيى يحدث عن والده عبد الرحمن بن مهدي يقول ان اباه قام ل ي ل ة وكان يحيي الليل كله قال فلما طلع الفجر رمى ب ن ف س ه على الفراش حتى طلعت الشمس ولم يصل الصبح فجعل على نفسه أ ن لا يجعل بينه وبين ا ل أ ر ض شيئا شهرين فقرح ف خ ذ ا ه جميعا هذه النفس التي يعجبها أ ن تنام عن ص ل ا ة الفجر حرمها الفراش شهرين ينام هكذا على لا شيء حتى تقرح فاخذاه جميعا تعظيما ل ص ل ا ة ان تفوته ومما يدل على عظم ق ب ر ا ل ص ل ا ة ما قاله الامام محمد بن نصر قال الدليل على انها ارفع الاعمال أ ن الله عز وجل أ و ج ب الا تؤتى إ ل ا ب ط ه ا ر ة ا ل أ ط ر ا ف و ن ظ ا ف ة الجسد كله واللباس من جميع ا ل أ ق د ا ر و ن ظ ا ف ة البقاع التي يصلى عليها ثم زاد تعظيما أ ن ه أ م ر ه م إ ذ ا عدموا الماء عند حضور وقت ا ل ص ل ا ة أ ن يضربوا ب أ ي د ي ه م على الصعيد فيمسحوا مكارم وجوههم بالتراب اعظاما لقدرها أ ن لا تؤدى إ ل ا ل ط ه ا ر ة تعظيم ا ل ص ل ا ة كل شيء فيها عظيم ثيابها م ع ظ م ة مكانها معظم أ ب د ا ن المصلين م ع ظ م ة كل شيء في ا ل ص ل ا ة يعظم كما قال محمد بن نصر ر ح م ة الله تعالى عليه من تعظيمها التطيب والتزين و أ ن يلبس المرء أ ح س ن الثياب ف ي أ ت ي ه ا ك أ ن م ا هو عريس ي أ ت ي عروسه يا بني آ د م خذوا زينتكم عند كل مسجد اي عند كل ص ل ا ة ي أ خ ذ زينته عند كل مسجد روي عن الحسن رضي الله تعالى عنه بن علي رضي الله تعالى عنهما أ ن ه كان إ ذ ا قام إ ل ى ا ل ص ل ا ة لبس أ ج و د ثيابه فقيل له يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرء ينسب لجده بلا حرج يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ا تلبس أ ج و د ثيابك فقال إ ن الله تعالى جميل يحب الجمال ف أ ت ج م ل لربي وهو يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد ف أ ح ب أ ن أ ل ب س أ ج م ل ثيابي أ ن ا ر ا ث ق تماما أ ن هذه م غ ي ب ة عندنا و أ ن كثيرين منا يدع في بيته ثيابا أ ح س ن من ثيابه التي ي أ ت ي بها إ ل ى ا ل ص ل ا ة ولذلك لعل هذا التذكير يذكر إ ذ ا كان أ ح د ن ا أ س ت ا ذ ا في م د ر س ة وذهب إ ل ى ا ل م د ر س ة أ ح س ب أ ن ه يلبس أ ح س ن مما ي أ ت ي بها إ ل ى ا ل ص ل ا ة أ ح س ب ذلك إ ذ ا كان أ ح د ن ا جنديا في الجيش يفتش عليه أ ح س ب أ ن ه يتهيا ل ل ع س ك ر ي ة أ ح س ن من ا ل ص ل ا ة إ ذ ا ذهب أ ح د ن ا ليقابل الرؤساء والزعماء أ ح س ب أ ن ه يتهيا في الملابس أ ح س ن مما يتهيا ل ل ص ل ا ة خذوا زينتكم عند كل زعيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا خذوا زينتكم عند المدارس ي اذا أيها ا ل ي ن ن آ م و خ ذهبتم و ا إذا زينتكم ذ إ ل ى ا ل أ ع ر ا س و ا ل أ ف ر ا ح عند المسجد خلقت ج م ا ش ه والله م ن عارف إ ي ش اللي جابها على بلادنا سامحوني خلق آخر أخواننا اللي دبها على بلادنا البسها نصلي、فيها. لا لها أول ولا آخر ولا وجه ولا、غيره. ليش تجماشة تبني جي وجه مش أنا عارف دبها فيها يا إيش وبني غيره في كل بيوت الذين ياتون بهذه الجلبيات ا ل ق ر د ة في كل بيوتهم احسن منها, ما أحسن منها انا أحسن منها. ما عندهش بشتغل ه احسن منها وعظموا بيت الله وسامحوني و على ظ م و ا ا بيت ل ل ه وسامحوني ع هذا التذكير خذوا زينتكم عند كل مسجد روحوا قابلوا الرئيس ابو م ا ز ل بتروحوا ب ا ل ج ل ب ي ة ا ل ك ر د ة هذه انا اظن انه لا انا اظن انه لا عارفين ليش لا لانه لما رحت له م ر ة بالشبشب كل الدنيا ا ن ت ق د ت ن ي كيف بتروح على الرئيس بالشبشب هو انا ر ا ي على جامع انا ر ا ي على بن ادم مثلي مثله فيا احبابنا رضي الله عنكم تعظيم ا ل ص ل ا ة تعظيم ا ل ه ي ئ ة لها كان ا ل إ م ا م مالك يلبس لها البياض ويتطيب يتعطر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم إ ح ر ا م ه فيتطيب بالمسك والعنبر و ا ل غ ا ل ي ة إ ي ش ا ل أ س ا ن ي هذه هيك أ س ا ن ي عطر سيدكم النبي صلى الله عليه وسلم مسك وعنبر و غ ا ل ي ة تعظيما ل إ ح ر ا م ه الغالي عطر هندي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما ل إ ح ر ا م ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب يا احبابنا تعظيم المساجد بهيئتنا وطيبنا و إ ق ب ا ل ن ا على الله ب ه ي ئ ة ح س ن ة ا س ت ج ا ب ة ل أ م ر الله يا ذ ن ي آ د م خذوا زينتكم ا ح ن ا ش ب ن ا الحسن رضي الله تعالى عنه يقول ف أ ح ب أ ن أ ل ب س أ ج م ل ثيابي قال ابن كثير رحمه الله ولهذه ا ل آ ي ة وما ورد في معناها من ا ل س ن ة يستحب التجمل عند ا ل ص ل ا ة يستحب التجمل عند الصلاة عند ولا سيما يوم ا ل ج م ع ة ويوم العيد والطيب ل أ ن ه من ا ل ز ي ن ة والسواك ل أ ن ه من تمام ذلك ومن أ ف ض ل الثياب البياض طبعا في بيئه ة ي ن ا س ب ا ا ل ب يناسبها ا البياض ض البياض بيئة في ي الشتاء يعني ا لا ش ت ء لا يناسبه البياض يلبس يعني ما شاء من ا ل د و ا ك ن لكن ينتقي الجميل منها ف إ ن الله جميل يحب الجمال عن ث و ر ه بن جندب قال رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب فليلبسها أ ح ي ا ؤ ك م وكفنوا بها موتاكم ف إ ن ه ا من خير ثيابكم ومن تعظيم ا ل ص ل ا الصلاة السواك, ومن تعظيم الصلاة السواك وحين اقترب لقاء سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بربه وحان موعد الفراق من هذه الدنيا اخذ صلى الله عليه وسلم السواك واستاك ل ليلقى ربه وقد استاك قبل ان يلقاه فالسواك مطهره للفم مرضاه للرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال في ر و ا ي ة أ ب ي ه ر ي ر ا ل أ خ ر ى في فضل السواك لولا أ ن أ ش ق على أ م ت ي أ و على الناس ل أ م ر ت ه م بالسواك مع كل ص ل ا ة يعني يتحول السواك من س ن ة و ن د ب إ ل ى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 ل أ م ر ت ه م بالسواك عند كل صلاه قال أ ب و سلمه ف ر أ ي ت زيدا يجلس في المسجد و إ ن السواك من أ ذ ن ه موضع القلم من أ ذ ن كاتب فكلما قام إ ل ى ا ل ص ل ا ة استاذ لماذا ل أ ن ه كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي ي أ م ر به ويدعو فيلتزم أ ص ح ا ب الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ح س ب أ ن الدرس قد انتهى ام نواصل ك م ا ن عشر دقائق ب ا ر ك ة فكيف يخرج المسلم حين يريد الخروج إ ل ى المسجد وماذا يقول من سمع النداء وخرج إ ل ى ا ل ص ل ا ة في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بن الله الله رضي كان فطنا إ ذ ا ر أ ى شيئا أ و سمع شيئا حفظه وكان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يدعو له اللهم علمه ا ل ت أ و ي ل اللهم فطنه في الدين يقول ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إ ل ى ا ل ص ل ا ة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أ م ا ن ي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أ ع ط ن ي نورا نكتب لكم اياه ونعلقوا نعم اقول هذا الحديث رواه الامام مسلم وعلى اي نعمل ه في و ر ق ة ونعطيكم ب اياه ان شاء الله مع ص ل ا ة المغرب باذن الله اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أ م ا م ي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أ ع ط ن ي نورا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين يخرج إ ل ى ا ل ص ل ا ة وفي حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حين, من حين يخرج أ ح د ك م من بيته إ ل ى المسجد فرجل تكتب ح س ن ة و ا ل أ خ ر ى تمحو سيئا ة من أحدكم من حين يخرج أحدكم من بيته إلى ل فرجل م س حسنة ج د تكتب ولذلك ا أ خ ر ى تمحو و سيئة ل حين قيل ل أ ح د ا ل ص ح ا ب ة ما ر أ ي ك أ ن يكون بيتك بجوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم أ و نحو ذلك قال ما أ ح ب أ ن يكون بيتي بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم ا قال لتكتب لي حسناتي وخطواتي و ر أ ي ت المكان الذي كان فيه بيت أ ب ي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه في ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة وهو اليوم مسجد اسمه مسجد أ ب ي ذر الغفاري بين مسجد أ ب ي ذر الغفاري وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على أ ص ل ه أ ك ث ر من ث ل ث ة عمش يعني من هنا إ ل ى مسجد الجرم مش إ ل ى مسجد ا ل ع و د ة يحتسبون الخطوات فرجل تكتب ح س ن ة والاخرى ت م ح سيئه حتى ي أ ت ي مقامه وفي حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه قال ص ل ا ة الرجل في ج م ا ع ة تزيد عن صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضع وعشرين درجه قال وذلك أ ن أ ح د ه م إ ذ ا ت و ض أ ف أ ح س ن الوضوء ثم أ ت ى المسجد لا ينهزه إ ل ا ا ل ص ل ا ة يعني جاء إ ل ى المسجد لا يريد إ ل ا ا ل ص ل ا ة لا يريد شيئا آ خ ر لا يريد أ ن يلقى ص ا ح ب ة لا يريد أ ن يكتب تقريرا أ م ن ي ا لا يريد أ ن يصنع ص ل ا ة س ي ا س ي ة ضرارا لا ينهزه إ ل ا ا ل ص ل ا ة لا يريد إ ل ا ا ل ص ل ا ة هذا كلام س ي د النبي صلى الله عليه وسلم ثم أ ت ى المسجد لا ينهزه إ ل ا ا ل ص ل ا ة لا يريد إ ل ا ا ل ص ل ا ة فلم يخطئ خ ط و ة إ ل ا رفع له بها د ر ج ة وحط عنه بها خ ط ي ئ ة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 سواء المجلس الدقيق او المجلس هذا العام ل أ ن ن ح م ب نقول وين كنت في مجلس مش معناته الخمسين س ن ت م ت اللي هو فيهم المجلس المكان الدقيق او العام هذا الذي نحن فيه يصلون ف إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة يصلون على أ ح د ك م ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ ي فيه ما لم يحدث فيه أ ر أ ي ت م هذا المجلس اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ ي فيه ما لم يحدث فيه هل نريد مجلسا أ ع ظ م من هذا المجلس عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من سره أ ن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن ف إ ن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى و إ ن ه ن من سنن الهدى ولو أ ن ك م صليتم في بيوتكم ولو أ ن كما صليتم في بيوتكم م ك يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنه نبيكم ولو تركتم س ن ة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إ ل ى مسجد من هذه المساجد إ ل ا كتب الله له بكل خ ط و ة يخطوها حسنه مثل ا ل أ ح ا د ي ث السابقات ولقد كان الرجل يقول ابن مسعود ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف يؤتى يهادى بين الرجلين يعني مش قادر يمشي مسكين اثنين فيه حتى يقام في الصيف فكيف يفعل من لا يستطيع الحضور؟ هذه صور الصالحين ينقلها حتى بالرجل بحرك قادر لا الحضور صور هذه من مش انتقاد ائمة、انتقال. يبصروننا كيف نعظم شعائر الله تعالى روي عن ابن خفيف الضبي وهو الزهبي إمام الإمام كما قال الإمام عارف فقيه ق د و ة ذو فنون توفي س ن ة احدى وسبعين وثلاثمائه ل ي ل ة الثالث من رمضان يعني كانت وفاته مثل كان به وجع من ا ل خ ا ص ر ة فكان إ ذ ا أ ص ا ب ه أ ق ع د ه عن ا ل ح ر ك ة إ ذ ا أ ص ا ب ه وجع خ ا ص ر ة أ ق ع د ه عن ا ل ح ر ك ة فكان إ ذ ا نودي ب ا ل ص ل ا ة يحمل على ظهر رجل يحمل راجل على ظهره فقيل له لو خففت على نفسك قال إ ذ ا سمعتم حي على ا ل ص ل ا ة ولم تروني في الصف فاطلبوني في ا ل م ق ب ر ة أ و ا ل م ق ب ر ة صوابان الكلمتان فاطلبوني في ا ل م ق ب ر ة وهو لا يستطيع أ ن ي أ ت ي من ش د ة ا ل أ ل م و ش د ة الوجع يحمله رجل على ظهره و ي أ ت ي إ ل ى ا ل ص ل ا ة في ا ل م ر ة ا ل ق ا د م ة نتحدث عن ه ي ئ ة ا ل آ ت ي إ ل ى ا ل ص ل ا ة ولزوم ا ل س ك ي ن ة والوقار وصل اللهم على سيدنا ا ب ي القاسم النبي المختار وعلى آ ل ه وصحبه وسلم